الله الرحمن الرحيم اتَأْمُرُ اللَّهُ فَلَا تَسْتَعْجِلُوا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق توالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين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 ان رَبك لَرَؤوف رَحيم وَالْخَيْلَ وَالْمِضَاعَ وَالْحَمِيرَ تَرْكَبُوها وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ تَصْدُّ السَّمَاءَ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَأُشَاءَ أَنْ أَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ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 وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكُم في السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَتُثْمِرَ بِهِ زَرْعًا وَمَا يَغْشَىٰ مِنَ النَّبَاتِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَأَرْسَلَ الْفُلْكَ مَوَاجِئِهَا عَلَى أَمْوَاجٍ ۚ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۚ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ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 قَادِمَ كَرَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بِنَأَمٍ لَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقَفٌ مِنْ صَوْتِهِمْ وَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حيث لَا يَشْعُرُونَ ثم يَوْمَ القيامة يخذيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخذي اليوم والسوء على الذين تتوفاهم الملائكة ظالم أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ مَخَالِدِينَ فِيهَا فَلَمْ يَسْتَمِتْ وَالْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا ولبار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجذي الله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 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَمِرُوا الصَّارُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الظَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ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 أَو يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَو يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَحَوُّلٍ فَإِنَّ رَبَّكَ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ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 يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَسْتَخِذُّوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنْ يَكْرُبُوكُمْ فَإِنَّهُ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 سُبْحَانَ اللَّهِ لَمْ تُسْأَلُ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْكُرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى وَجْهُهُ مُسْوَدٌّ وَهُوَ كظيم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 وَإِن يُؤَاخِذِ اللَّهُ النَّاسَ سُوءَ الْمِمَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَارٍ مَاتَ رَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَارٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مسمى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 تالله لقد ارسلنا الى امم من من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم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 مِن بَيْنِ فَْص وَدَمِلَبًَا خَالِ صائِغَلِ الشَّالِبِين وَمِ سَمَاتٍ إ خينِ وَالْأَعْنابِتَ التَّخِزونَ مِنْهُ سَكَ وَدِلقَ حَسَنَا إِ فِي ذَالِكَ ل آيَة لِقَوب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 فَمَنِ الَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَأْيِهِمْ إِذْ رُزِقُوا عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقdir على شيء وما رزقناهو مما رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وبرم الله مثل الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجه وهو كل على مولاه اينما يوجه لا يئس طير فَالَّذِي اسْتَوَىٰ هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 لِتَكُون سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْفَافِهَا وَمِنْ أصوافها وأوبارها وأشعائها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم ثرابيل تقيكم الحر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 فَالْقَوْمَ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَفَتَنُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا صَوْقًا الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء بالقربى وينهى, وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي عظكم لعلكم تذكرون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 وَلَ ش اللهَّهُ لَ جَعللَكُم أَُّتَوْ وَاحِدَد لَ وَلَك يُبِلُمَش وَلَك يُبِلُمَ ش وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ تُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون واذا بدل لا ايهم مكنت ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت محتر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 لسان الذي يلحدون إليه أعجبي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفسد الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مضمئن بالإيمان ولكن من شرح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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً وَطَمْأَنَتْ يَأْتِيهَا أَمْنُهَا وَطَعَامُهَا فَتَنَاهَا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَهَلَكَ بِكُفْرِهَا فَكَفَرَتْ, فكفرت بِأَنَّ مِنَ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لباس الجوع بما كانوا الْجُوعِ وَلا قَدج أَهُم رَسُول مِنهُم فَكَذَّبُوهُ فَقَذَهُعَابُ وَهُم وَالِمون فَكُلوا مَِّا رَزَقَكُم اللهَّهُ حَلَلَهُ قَييبَو وَشكُرُون أََّ تَ اللهَّهِ كُ تُمْ إاه تَعَبُلُون إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْذَّمَ وَنَحْمَ الْخِنْزِيلِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَعْضٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم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 وَعَلَّلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا وَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّكْرَ بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانسا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه